من ضلاله وضلاله في الدنيا نودنا اخوان الكرام في السياق قول ربنا سبحانه الى الذين الى الذي يكون حساب الله واقام الصلاه وامن فقط مما رزقناهم سرا وعلى يردوك إجابة الوصول ليسيئاً بجوراً ويزيداً من فضله ويزيد إنه غطور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق المصدق لنا بين يديه إن باعب إجاده لخبير ومبصير ثم أورثنا الكتاب الذين أصطفين من إجادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم التصد ومنهم صارت من بأخذات الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدل يرث منها يحلم فيها من السابق من ذهب والدعوة فيها حريه في وقال الحمد لله الحمد لله الذي أذهب عننا الحزن إن ربنا لرفوض من شكور الذي احلنا دار المكارم من فضله لا يمسنا فيها نصر ولا يمسنا فيها الغيوب فيه الى اخره مازلنا اخواننا الكرام في ايه القراء. هذه هي قلنا تسمى في الدرس السابق تسمى بالايه القراء وعلى راس القراء قلنا اصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بالاوليه وغيرهم ممن على نهجهم لتنبغي الى ان تقوم الساعه ان الذين يدعون كتاب الله وهذه الايه كما قلنا هي جاءت تفصيلا وتفسيرا لقوله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء انما يخشى الله من عباده العلماء كان قائلا قال ومنهم يا رب قال ان الذين ياتون كتاب الله واقاموا الصغر وانفقوا مما رزقناهم شره علانيه في اخر الايات اول عبد هو العكوف على كتاب الله يقرؤونه يتعلونه حقا تلاوته يرسلونه كما نزل سبق أن قلنا ان رب العزة رسلا كما قال ورسلناه ترسيلا وقال وارسل القرآن ترسيلا فمن لم يقرأ القرآن مرسلا فليس قارئا لأنهم ما قرأوا كما قرأه ربنا وما قرأه كما أمر الله سيدنا رسول الله سبحانه أفراحه وقلنا أيضا في مجدر السابق إن المراد بثلاوة تشمل معنى إيه؟ اثنين سين معنى اثنين المعنى, إثني المعنى الأولى المعنى الأول هو الثلاوة والسرداد يدلونه اناء الليل وآنا أماها كما ورد في الحديث الصحيح الذي خرجه الشيخين خرجه الشيخان وغيرهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا فتنتين هذه الرواية الصحيحية لا حسد إلا فثنتين رجل اتاه الله القرآن فهو يقوم به بهذه العبادة فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار وفي رواية لا حسز إلا في هزيل رجل آتاه الله مالا فصلطته على هلتته بالحق ورجل آساه الله الحكمة يعني العلم وأول علم هو كتاب الله ما الذي آسى بالعلم هذا الكتاب لا علم إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن العلوم الباقية يعلم حقيقة ولكن إذا لم ترتبط بالاصلين بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كانت ضلالا وتيحا ووبالا على أصحابها كانت تحريما وتخريبا كل العلوم الموجوده الان في العالم في العالم العصريه كل هذه العلوم ان لم ترتبط بالاصل الاصيل كانت ضمارا وخرابا على الارض فكل العلوم ينبغي ترتبط بكتاب الله مش اشياء حتى العلوم التشريحيه حتى العلوم الهندسيه حتى العلوم الفلكيه كل العلوم ينبغي ترتبط بهذا الاصل الاصيل نعم وكما يشمل ايضا معنى الثاني في هي الاتباع الذين يتلون يتبعون تلا بمعنى تابع والذي يتلو ويركز آيات الله ولا يتبعوها ولا يتمثلوها ولا يتلو نسخة منها هذه التراءة وبرع ليتفقين رب قارئ للقرآن والقرآن يلعن يلعن فهو حجة لك أو عليك إن عملت به أحلت حلالة وحرمت حرامه امتتلت اوامره واجسنت نواهيه وصدقت اخباره وأعرضت عن كل ما خالفه من البساطير الأرضية والقوانين البشرية والاراء الضلة والأقوال الفاسدة والاستهادات التائعة إن لم تفعل هذا كانت التلاوة لعنة عليك وسخط من رب العالم حجه لك او عميل. ما ماحل مصدق يجادل القرآن يجادل وهو مصدق ربنا لا يرد له كلامه ولا يرد له شاهد هذه المعنى الاول وهذه الصفه الاولى للقران او لاولي العلم الذين يخشون ربهم الصفه الثانيه كما قلنا وهذا ما يعني ان تكون اوقع في النفس الصفه الثانيه يكون كما قلنا واقام الصلاة وإقاموا الصلاة كما سبق معنى إقامتها معنى أداؤها بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها ورواسبها وغير ذلك من كل ما يتطلبوه من خشوع وكتولها ودو أركانه وإلى أخيره ينبغي هذه الصلاة أن تكون وصلة وأن يفتح الخط خط الاتصال بين العبد وربه بمجرد ما تقول الله أكبر يزال الستار بينك وبين رب العزة ولذلك المصلي يقول في المناجاة اياك نعود إذا هذا خطام متصل هذا تدريب عملي على الاتصال الدائم وعلى المراقبه المفتصرة التي ما تنقف حتى يصبح العبد كما قلنا جنديا لله لا ينحمي إلا لله ولا يرجع ولا يشد إلا لله وأن تكون بخشوع وخضوع وبكاء وبشعريرة هذه الصلاة التي تنور القلب والنفس والروح وهي التي تطرد الشيطان وهي التي تقضي على الميل وحب الشهوات والمعاصي والجنس هي هذه التي قال الله فيها كما قلنا إن الصلاة سنا إذا كانت في هذه البيئة إن الصلاة سنا عن الفحشاء والمنكر وكما قلنا أيضا إنها بمنزلة حمام كل يوم الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس التي تطهر الإنسان وتزكيه وتزكيه وترفعه درجات وتسمو به في سلم المقامات العالية عند ربنا فيقول عليه الصلاة والسلام ارايتم لو أن أحدكم لو أن على باب أحدكم نهرا وابيا يغسل منه خمس مرات في اليوم ايبقى من ضربه شيء كل يوم تغسل بالوالد خمس مرات في اليوم تغسل جسمك وتغسل ثيابك يبقى المتشي ورسخ شنه عراه خفيفه كذب ما يبقى شيء خلف كذلك الصلوات الخمس انها تطهر الانسان وتنقيه من كل الذنوب والادب وقرا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى واقم الصلاه طرفي النهار وزلف من الليل ان الحسنات او الحسنه المقصوده هنا اشبه الصلوات وما بالاهم ان الحسنات يذهبن السيئات هذه الصفه الثانيه كما الصفه الثالثه قال تعالى وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلى إخواني عبادة قلبية كما قلنا وعبادة قولية وعبادة جسمية وها هي الآن عبادة مالية العبادة القلبية هي قلنا في قوله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء والخشيه محلها ايه القلب ثم بعدها ان الذين يتلون كتاب الله هذه عباده قوليه ثم واقاموا الصلاه عباده بدنيه ثم وانفقوا مما رزقناهم سر وعلانية هذه عبادة مالية فسبحان الله الخضوع لله والاستسلام لله شمل جميع النوان بحياتهم فهم دائما مع الله بكلكلهم لله يعيشون في كنف الله خضعوا بكله لله سبحانه وتعالى وأنفقوا مما رزقناهم وقلنا ان هنا الفاتحة وهي أن الله يشعرنا بهذا النص الكريم وأنفاقه مما رزقناهم يشعرنا بأن هذه الأموال التي نملكها هي ليست لنا هل أخبركم الله في السبب؟ وتشهد لهذا المعنى آيات كريمات مثل قول تعالى وآتوا من مال الله الذي اتاكم وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فالاموال التي بعيدينا انما هي امانات عندنا ليست الاموال التي بعيدينا لنا وانما هي لرازقها وانفقوا مما رزقناكم اذا هو الخطه والمال اذا كان الذي عندنا ليس لنا فينبغي ان نطبق فيه وان نعمل فيه طبقا ما امر به صاحبه والا ما نصلح للامانه وما نصلح ابدا للاستقلال الا اذا طبقنا الارشادات التي وجهها صاحب الفعل واحد اعطاه مثلا مليون ضفران ولا مليونين ولا كذا وقال لك يا اخي افعل بيه وافعل بيه وافعل بيه اعطي فيه كذا واطلعه فيه كذا وكذا أنت إذا خالفت هذه الأوامر تسمى أميناً ولا خائنا طبعاً خائناً إذا تطبقت الأوامر كنت خلاص إذا رب أي مشحيرنا والدليل على أن أموال الأموال التي بأيدينا ليست لنا هي أننا غدا أو بعد غد نخرج ونرحل من هذه الدنيا ونسلم كل ما لم طبعا الذي وزعه واعطى لفلان كذا ولفلان كذا فلان يأخذ الرمل وفلان يأخذ الثمن وفلان سد من قال هذا المال مش نشتنه وماله هو الذي وزعه حتى قلنا في الدرس السابق إذا لعبس بهذا المال استحق النار وبيسق النار ثم هذا الانفاق اخواني انفقوا مما رزقناكم سبرا وعدا هذا الانفاق يشمل الفرائد مثل الزكوات ويشمل كذلك النذر ويشمل كفارات ويشمل حتى الانفاقات النافلة التي هي نافلة ولكن لا بد من مراعاه اداب الانفاق يقول العلماء ان الانفاق لا بد ان تتوفر فيه شروط ولا بد ان تتوفر فيه اداب شرعيه نص عليها القران الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم اذا لم تكن بهذه الاداب ربما لا تقبل منها يردك الله عليك ويضرب بها وجوهك أو ادام الذي ينبغي ان يطبق الانفاق ان يكون الانفاق من حلال من حلال يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله طيب ولا يقبل الا طيبا ما يقبل الا الانفاق الحلال اما النفقه في الحرام ما يقبله عندك حشيش أو من خمر أو من ربا تنفقه ما يقبل به لأن هذا المعنى مانع من القبول إن الله طيب ولا يقبل الا طيبا حتى الدعاء ما يقبل لصاحب صاحب الحرام الذي يقبل الحرام ويدلي في بطنه لقبة الحرام ما يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ما يقبل منه دعاء وأفضل العبادات والدعاء وبالتالي لا يقبلهم صلاة ولا زكاة ولا حجا ولا صياما ولا أي عمل ما يقبل سماء يرد عليه كل شيء رب أشعة أخضر يفد بأيديه إلى السماء يا رب يا رب ومتعب وحرام ومشرب وحرام وملبسه وحرام ومضي بالحرام فانه يستجاب له بعيد جدا وإن وان في الطلابات القاموا كل ما ومع ذلك يردوا عليه معنا أول شرط قلنا هو ان يكون من حلال الادب الثاني ان يكون من الاكرم هذا ادب من اكرم ما تملك وينص على هذا قول ربنا سبحانه ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه لو اعطيتموه لو اعطاكم احد الايام ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه الا شدت عيني في أما اما ما تاخذوه هذا ما تعطيه اعطي الاكرم قد يكون الاكرم محبوبا وقد لا يكون محبوبا لا بد ايضا ان يكون بالتالي محبوبا ويمص عليه قدر ربنا سبحانه لن تنام البر حتى تنفقوا مما تحبوا كما فعل ابو طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآيات وقال له والله يا رسول الله ما عندي أحب اليه من مالي مثل غرصه بيرحاء كبس النبي هذا الاسم برحاء، وكان ماءها طين، وكان رجلا عظيما يدخل هذا الجنان، ويأكل من ثماره ويشرب من ماء عليه صل والسلام عليه وسلم. فقال رسول الله: ما عندي مال أحد غير هذا. فضعوا يا رسول الله في مسؤولي. أنا سليمان. ليش؟ ليمسك لقمة لأن الصحابة كانوا يعيشون مع كسب الله. لما نزق لم تبق على فحده. لم تنال البر حجاج بكم ما تحبون الصحابه كانوا احرى ما يكون واجرا ما يكون الى تطبيق العمل لهذه الحياة فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له قالوا ودعه في اقرب في اقاربك وذني عمك ليكون ايش صدقه وسيله لنال لينال اجرين اثنين الصدقه وسيله هل هي هذا هو الادب الثاني الأدب الثالث هو أن تتصدق وانت صحيح شحيح تأمل الغنى وتكره الفقر كما قال رسول الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصدقة فبين هل أما حتى تصل الروح الى الحلقوم ثم تقول لفلان كذا ولفلان كذا فهذه صدق حقيقه ولكن هذه يقول رسول الله بمنزله من اكل وشابع ففضل هناك ايش فضالا فتات قال اعطي للفقير كانت سترمى في الأسبال فبدل ان ما في الازبال قال اعطيه الفقير هي ولكن لكن هي لا هذا الادب الثالث الادب الرابع ان تضعها في الاحوج كما قال تعالى فلا اقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه فخم من شأنه. ليش الابتحام ما هو؟ هو المشي بسرعة بقوة من الجيش ساقتصعن فكلاس العدو بقوة بشهامة بسرعة هذا يقول سبحانه لا يعني هاد هاد الجنة حتى تصلها لابد انها شاقة ولابد انها تاتة ولابد من جد ولابد من اجتهاد حتى تصل إذا لم تستعمل القوة ما تصير فلا افتحن مين؟ فا العقبة ثم فخارا من شأنه وقال وما أدرك ما العقبة صحبا ما هي يا رب؟ قال فك رقبه رقبه العبيد تحرير العبيد أو إطعام في يوم دي بس غبة أيام مجاعة شد عمان يتيما ذا مقرضه او مسكينا ذا مسربه ثم بعد هذا وقبل هذا لا بد من الارض الصحيحه اي شيء ارض يسكينا ثم كان من الذين امنوا اما اذا لم يتموا منه وان عمل من الاعمال الصالحه ما عمل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا بد من الايمان ثم كان من الذين امنوا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هرما وهو مؤمن هذا هو الادب الرابع الادب الخامس ان يحاط بالكتمان بغايه من السريه كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السن الذين يظلهم الله بن لعرشه يوم لا ظل الا ظله ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه وهذا قد يكون صحيح ولكن المراد ان الانسان يحيطها بكثره حتى لو ان هذا الشمال كان يمكن الاطلاع لترى ما فعل اليمين ما يطلع لأنه يحبها بالكذبه ولذلك كان بعض السلف سبحان الله ياتي ليلا ويترك على باب الفقير ثم يضع الحاجة التي يريدها ويختبر يختبر حتى يتمكن من, من ان الفقير اخذها الفقير حينما يفزع ويخرج ينظر هكذا يمينا وشمالا ماذا يصرف ثم يصرف ده. ما يدري من اين ما الذي يدري الله, الله. نعم انصبت الصدقات دي فليما هي وانخفوها وزجوا الفقراء فهو خير اي اخر وافضل العدد السادس او الأدب السادس ان يكون فيه اخلاص لله تريد به وجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ما فيه لا ريا ولا سمعه والسابع ان لا يكون مصحوبا بالمني والاذان كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والالام ثم قال كالذي ينفق ماله رئاء الناس اذا كلاهما سبعا المشبه والمشبه به كلاهما سبعا كلاهما يطرد ويغضب الثامن كذا الثامن ام ساسع العلاق ثامن المهم ثامن ثامن المهم أنا إن شاء الله رسولكم عذر العلم أن يكون إخواني سبحان الله أن, أن لا تستكترح أن تستقله ولو بذلت ما بذلت وأعطيت ما أعطيت ينبغي أن يكون في نظرك لا شيء ما فعلت شيئا وهذا الذي يشير إليه قول ربنا سبحانه وسبحانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تمنن استكهر هذا بيقول تفاسي هذه الآية ما تمنش على الصحابة او على من اعطيته وتظن وترى في عينك ويكون في قربك أنها انك فعلتك الكثير كذا لا تمنن تقول اعطيتك وعطيتك وثم تستكثر ما اعطيتك هذا من جميع التنازل للآية عندها معاني اخرى وهذا من معانيها فدائما ولو أعطيه سما أعطيه ينبغي أن يكون في نظره لا شيء ما فعلت شيئا ليش ليستفعل أكثر لتزيد في الأمر وإن وإلا إذا سكترس الأعمال سأقول خلاص هذا ذكر يعمل لي للطلبة كان دائما في في صمل ويكون في الصف الأول والهار اللي يعمل الطلبة ما قامش يصلي الفجر سخنة المراية قلت لو قوم الرجل قوم على ليش قاتلوا بشتصلي البشر قال له شكل ما كنعملوه شكل ما كنعملوه ليلى الطلبة بيسر كامل عمل الطلبة اقرب وبشتصف حجوية يبقى احد العلم يصلي ما يصر ما يفعل شيء لا يا أخي الكريم ثم الأدب العاشر ها؟ العاشر بتوردون الأول الأدب العاشر يا إخوان أن تبلغه أنت الفقير لا تكلم الفقير لإتيانك ثم تعطيه لا أنزم شئا حتى لسه لله سبحان الله يبدأ في بيشوفك لعبتي عن الراس ويشجد لك ويرجع لك لا دائما ننهر امامه كانك انت هو لنعمتك ليش بعض السلف الصالح كان يمدح الفقراء ويقول الفقراء بريدنا الى الاخره الفقراء هم البريد ديالنا شو البريد انت سيدنا بس ماشيين وجاشي واحد من عماز وقال لك شوف يا اخي الكريم وش عندك شي حويجات انا نهزهم؟ قلت ما شاء الله عندي ادريس او عندي السمن او عندي العسل دي كذا او عندي كذا وعندي الزيت الزيت العود وعندي الزيت سون وعندي السون ما زيد لك حواجات المهم كذا لا يقول لك راه الشيء كله ولا لا ثم غتوجد ان شاء الله اش يكون هذا الرجل بالنسبه اليك حبيبك ولا لا اعد الناس عندك ولا لا لذا فجمعونا ما يمكن تتهز ولا تنزل ولا كذا هو كل شيء فكذلك الفقير ذيك الشيء اللي كل الان كلش ستجده هناك بالافضل واجل واحسن منه كذلك لما جيتوا ما قال له, له. وهذه الحقيقه يا اخوان والله اذا هذه ويالي الاداب تقبل الزياده مثل مثلا إذا أردنا المزيد منها يقول رسول الله عليه أفضل الصدقة جهد المقيم هذه آل ايضا من الأداء. يعني إنك ما وما ومع ذلك تسكيل في صدقة كيف قال رسول الله عليه سبق ألف درهم هذا الحديث صحيح درهام سبق ألف ولم يزن ومليون درهم ليش قالوا قال رسول الله عليه وسلم الرجل كان عنده درهامان فتصدق درهام وخلق درهام أشحال تصدق؟ في كمسة صدق؟ بنصف مالك وواحد عندهم من 40 مليار دول حول وتصدق إيش؟ بمياس ألف رجم أشي تجي بياس ألف رجم لا لا لا لا من بحر لا شيء ان يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذرا عن سبق مثلته أو الفا إذن هذا ما نقوله سبحانه وانفقوا في اوصاف المؤمنين الصالحين العلماء الذين يخشى الله قال وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلى ويدخل فيه حتى نفقه الزوجه والولد والوالدين والاقارب والولدين ممن اوجب الله النفقه عليه هذا داخل وحتى الزكاة كما قلنا داخلهم والسر في هذا الانفاق شو هو ايش ربنا بين يلين قال كيف قلنا في الدرس السابق قال الله عز وجل قال, قال. خذ من اموالهم صدقا ليش الحكمة يا ربي قال تطهرهم وتزكيهم بها ثم وصل عليه فالزكاه هذه التي تخرجها يا اخي الكريم تشتمل على حكم اولا تطهر تطهر ماذا تطهر المال وتطهر صاحبها وتطهر الفقير وتطهر مجتمعك من ماذا اسمع يا اخي لقطعتها تطهر المال من كل آفة تتهدده ربما يحرق ربما يغرق، ربما ياخذه اللصوص ربما يتسلط عليه الحاكم وينهبك ويسلمه عشو يعين ربما ربما رب سبحان الله ربما تلوثه الربر ربما سبحان قدر ربما يخذه ولدك ربما تبذيره زوجتك مهدد بكل أثرة كلا لا لا ما الذي يطهره من هذه الأثرة؟ الزكاة رب العزة يخبر هذا تطهير للمال ثم تطهير لصاحبه لأنه ذنوب لا لا ملتفون قذرون بالذنوب نحن في حاجة إلى تهارة أصلحنا بهذه الذنوب والتهارة لهذه الذنوب هي هذه الصدقات. وهذه الزكوات تطهرك تطهرك من ذنوب من الكبر من التعالي وحب المال تطهرك من الشعر تطهرك من الانانيه تطهرك من كل رغيله تطهر لسانك وجوارحك وقلبك وتطهر الفقير وتطهر المجتمع سُطَاعٌ الفقير سبحان الله إذا أعطيته أبوه أبدًا ولا يحتف ولا يحقده ولا يذكر بيده ليش أنت كأعطيته أنت وليو نعمتي هذا لا لا ثم المجنع يستهر من الطبقية ما تلقى الطبقية اللي اسمها البرجوازية والطبقة إيش المنحدرة الطبقه السافله الطبقه الكادحه لا ما يبقى طبقه <تصفيق> <تصفيق> في الاسلام هذا من حيث التطهير التزكيه والتزكيه ما لها تنميه ففيها تطهير وتزكيه تطهرهم وتزكيهم تخلية وتحليه كما يسميها السوفيه تخلية وتحليه تخلية قد فهمناها سترى الماء المكان الماء مين سبحان الله نحن نظن ان اذا اعطينا المياه ونحن عندي عندي مليار مليار نحن نحن نحن نحن 25 مليون نحن مليون نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن مليون دار نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن لكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال من صدقه ما نقص صدقت من مال س... ما نقص مال من صدقه ما نقص مال من صدقه ابدا تكد الناس هي زياده ربنا يبارك فيه لانه المقصود مشي في العد مقصود في في في الكيف ما في الكمل يكون عندك نعماس ها كتربح 150 الف فرانك في الشهر أو 200 فرانك في الشهر ولكن ربنا يبارك فيها ويحصل لك فيها الخير كل الخير واحد من عنده 500 فرانك في الشهر ولات 800 ولا مليون ديال الفرنك ما كتكفال و 200000 فرانك كتسخلص كذا وتسخلص كذا وتسخلص كذا وتصرف كذا وشنو هذا الفضال باش الفضالك شي واحد قال, قال عرش في السبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع قالوا سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع سبع الكلب كان يذبحوا شي كلب شي كلب شي سبعه ولا شي عيل ولا شي يذبحوا شي كلب لكن اش كان يذبحوا الغنم كان يذبحوا الحواله شحال داحنا دابا في العين شحال من مليون حول وشحال السوابع وشحال يوميا يذبح الكزات بالالام شكون ديك السروج الكلاب ولا ال... ولا الغنم ولا السوابع وباش تعرف المباركه هي بنادم ربنا يبارك في أذيتنا و العامل والعرب بالباب شو يا أخي شوف شوف إذا سرتانجش حصل صور لا شو مية مئة كذا لا إله إلا الله إذا الزكاه والصدقة تنمي وتزكي المال وتبارك بإذن ربينا ثم تبارك في صاحب المال ربنا ينمي صاحب المال باش ينميه وباش زي لا يزكيه باش يوفق للأعمال الصالحة ويقوي إيمانه ويكره الكفر الفسوق العسيانة تطهير طلق ويطهروا من البخل والشح وينميه باش بالكرم والسخاء والعطاء في الله وينميه باش بالتطلع الى ما عند الله ما الدنيا ما الأرض الارض خصو رضا الله والجميل تذكير ازوم تزكي الفقير كما قلنا تجعل حبه الوئام بين الفقراء وبين الأغنياء، المحبة المتبادلة، وتساقط وتساعات وصدارح بدلاً الحرب، اللي قامس المعسكرش بوعي قامس بالطبقة التالية والطبقة الفقيرة ضد الجوازية وضد الطبقة الاستقراطية اللي يسموها، ها قامس رعاة ودماء وقلبات وويلات وما شنو السبب؟ هو أن الطبقة العالية ازطمس ووطأس وضغطس ونهبت وسلمت الطبقة الفقيره لكن إذا اعطيت هشي كله يزول سبحانك يا رب هذا شرع ربنا هؤلاء عبيده وهذا شرعهم هذه أوامره ونوعيده كلها خير وكلها حكم وكلها اسرار والله لو طبقناها لعشنا جنه في الدنيا قبل آخر والله لكنا سعداء هنا وهنا ولكن الشقاء أتانا من إيه من صرافنا عن منهاج ربنا وأنفقوا هذه بعض ثم الثالثة قال سبحانه وصل عليهم سبحان الله الواحد اذا اتى بالزكاه واعطى لرسول الله ثم الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه ودعا له هذا والله عنده افضل من المال وافضل من الدنيا بقلبها وقضيها والله ولو ان الناس كلهم اتوا بزكواتهم الى الخليفة المسلمين ودعا معهم على امواج الاذاعه وخصص كلا باسمه هذا أحسن لهم من الدنيا ولا لا؟ أحسن لهم من الدنيا سؤال يقول ما معنى قوله تعالى الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هم امهاتهم امهاتهم الا الله ولا ابنهم ولا اخر الايات هذا الظهار كان في الجاهليه طلاقا لكن لما جاء الاسلام ابطل شنو الظهار لان صاحبه يقول لزوجته اذا اراد ان يحرمها على نفسه اذا اغضبته مثلا فعلت شيئا ذكره او اغضبته بكلامها وفعلها فيقول لها اراد عقابها قال انت علي كظهر امي كظهر امي كما ان ظهر أمي حرام علي أن, يعلو ان يحرم علي أن أعلو أمي وأن أجامع أمي ونطلع على أمي هذا ما هي كباري أمي الله عز وجل سبحانه كان عندهم طلاقا لما جاء الاسلام حرم عليه وقال وَالَّذِينَ إِذَوْا نزل الكفارة ونزل الحب هذا يكون حرم على نفسه أما إذا شبهها فقط شبه زوجته قال قلت تعزيزه أنت مثل أمي هذا ليس بآخر لا يحرمها على نفسه ويقول أنت يا زوجة حرام علي كظهر أمي كما أن أمي حرام عليها استمتع بها فأنت حرق أو أختي أو, أو عماتي أو خالاتي من كل ما حرمت فهذا يسمى أضعها الله عز وجل نكّل الذين يقولون هذا الكلام وقالوا الذين يظهرون من نسائهم ما هن همّ هذين قلت يقول بي يعني كيش ها وكي يقول هي حرام عليك امي يقول هي ميش ما هنّ أمّ من إنّ الا إلا الله وإلا نهو همّة في الأعمال اللي اللّي ولدتها أما أني ميش كيف يقول هي كأمّي حرام عليك في أمّي حرام لا ثم قال سبحانه انما يقولون وانهم لا يقولون من من القول وزور والله العفو ثم قال والذين يطهرون النساء ثم يعودون لما قالوا ندم على ما حصل منهم وبغير رجعه اشقى وجل قلبه تحرير رقبه تحرر واحد الرقبه عبد عبد او تحرر في سبيل الله وهذيك هو خلاص ورجع لي فتح الرقبه ولكن قبل ما زوجته الزوادات ما يتمس فمن لم يجد اذا لم يشيح الرقبه فصيام شهرين متتابعين من طبيعي يتمس فمن لم يستطيع طيب اطعام مسكين مشينا ذلك هذا هو الحكم ايه ثم يقول السؤال أيضا يقول هل كلمه وراء تعني في اللغه خلف وامام ام لا فاني سمعت شريطا لأبي اسحاق الحويني يقول ان كلمه وراء اللغه تفيد امام وخلف على حسب تفسير السياق واستدل بايه من القران قال تعالى اما السفينه فكانت المساكين يعملون في البحر فأرص أنعبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا قال أبو إسحاق إن كلمة وراء هذه في هذه الآية تعني أمام لأن لو كانت تعني خلف إذن لا داعي للخاطر أن يخرق السفينة لأنه وراءهم هذا نظر الشيخ وام السفينه لان الخطير لما كان مع موسى عليه الصلاه والسلام واخذ العهد على موسى أن لا يسال جميع ما يراه يفعله الخضر ينبغي ان لا فكان ما فعله الخضر ان طلب اصحاب السفينه يركبون مش ها للجزيره الخضراء مازال الى اسبانيا فرقبوه لما رقبوه من عماز أخذ الخضر الخضر الخضر ترققه ترقوا كي تخل أش كي تعمل؟ هذا عماز خلاص ده كي تخل أرحب يطلقا نجيني عيسة يجيز عيسة يطلقا نجيني أش كي تعمل؟ وأما في الآخر يعني ذي كي قالوا وقال له خلاله خلق تعني العهد متنقش جميع ما ترى وتسقط وتصبر هو المقصود ثكبر اذكر ديك الشور ديك شي لعبه قتل الولد ابن الجدار كذا الى ديك البسط قالوا اما الغلام واما الزيت واما السفينه فكانت لما لاش خرقها علىش عيبها فكانت لها سفين يعملون في البحر فارادوا ان اعيبها وكان وراءهم يعني قالوا امامهم ملك ياخذ كل سفينه خصبه يعني كانوا في الطريق وكان في الامام هذه وراء معنا امام كان في الامام بشيء يتصل بهم واحد الملك يخذ كل سفينه جيده كان ياخذها خصوصا لكتب المساكن يزرق او يديها يقول هذا الشيخ ابو اسحاق الحويني اذا كانت خلف اذا كانت وراء معنا خلف بقت مشي معناه الايه صحيح قالوا لا الصواب صحيح ليش وكان وراءهم ملك يا خذ كنجيب جاي, جاي بسرعة عنده سفينة سريعة وكان يمكن يلحق بهم وياخذها السفينة ويجدها طيبه مزينا جيده ويأخدها هذا تفسير أيضا جيد فوراء فوسر بالمعنى بالمعنى الأمام صحيح وفوسر بالمعنى أيضا صحيح لوراء المعنى خلف حتى هذا صحيح إذا فسروا هذا ولا كان يمكن يكون وراء بمعنى خلف ويمكن يكون وراء معنى والقرسة قاله الناس في السرور هذا فيما يتصل بهذا المعلم ثم سؤال آخر يقول ما الحكمة في ترك اليد والكتف عالية في مكة أثناء أداء فريضة الحج للرجل يعني في الطواف من السنة أنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يشرع في الطواف ما هو عند, عند الاحرام بعض الناس عندما يحرم في ابيال عاليه في الحليم يكشف الذراع الايمن وهذا غلط وهذا بدعه لا يدري ما كان الرسول الله يكشف الذراع هذا حتى يصل الى الطواف عندما يريد ان يشرع في الطواف كان يكشف هذا الذراع وثم يشرع في الطواف ليه كشف هذا الذراع يقول اخ ذلك ليه كشف هذه العبادات قد نعلمها ها؟ ويكون تكون لعله هي المقصوده عند الشارع وقد تكون لعلها غيرها وقد تكون لعلها مركبه وقد تكون متعبديه لا نعرف لماذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل لنا لماذا ينبغي أن نكشف عن ايش عن عاتقنا وعن دراهنا الأيمن لماذا ما قال لنا رسول الله أمكن أن نقول ما نحن يمكن أن نفهم ولكن نقول على الله ما لا نعلم لا الله سبحانه وتعالى قرن القول على الله بدون علم قرنه بالشرك وأن بالله ما لنرسل به سلطانه، وأن تقولوا على الله ما لا لهم فالله عز وجل أمرنا أن نصلي نصلي الظهر أربع في الحضر واثنين في الصفر ليش أربع هذا العدد ليش والطوف سبعة ليش والسعي سبعة ليش هذه السبعة لاب أشي نقول الله العالم نحن عبيد ما نقول لي ماذا قل لي ماذا أمرت يا ربي بكذا هذا سوء عدد هذا قلة أذى إذا أمر الصيد عبدا وقال له امشي لي كذا وأسمي كذا ممكن لهذا العبد يقول له ليش أجمع التابع شاذة أذى العبودية ألا العبوديه؟ أذى في العبودية ألا لا في الخادم ألا سنافي مهمة الخادم ألا فكذلك والله مثلا أعلى إذا قال ربنا ربنا حرم الخنزير ما نقول له يا رب لما حرمت الخنزير نسأل وهم الأدب ان نسأل نسوها الأدب علينا أن نحر نخل زياد الله قد الحرام علاش مش شغل تكلوه إذا عبد الله سبحانه وتعالى الحكمة تقبله لا يمتيها رب إذا أتركتها بعقلك سبحان الله خدريها بعقلك تبقى بشكل هي وربما بشكلها وهكذا اللهم وفقنا جميعا لما يحبهم ويطاعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين